Tafid Surah Al-Muddathir Artinya orang yang berkemul Terdiri dari 56 ayat Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhal-Muddathir قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وجعلت له lehu melemmemdudemŁę ni na ma hettu lełutem hideę Kalla in Kana hukerneli aia tina anida se uruhi ko hu sauda in na hukara wakodder forotila Qaddar kodder man kuntila kayfa in hadha illa in سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من ماشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاله والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر ان هال احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه Illa أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن المسكين وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليكين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسفرة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الاخره كلا انها تذكرا Faman شاء ذكر وما يذكرون إلا